أعتقد سنسافر بالطائرة هل ستسمح لصديقي؟ طبعا يا كامل في الحقيقة نحن أيضا كنا نرغب في زيارة الأماكن المقدسة هذه السنة ولكن بعض الظروف منعتنا من الزيارة ونحن إن شاء الله سنذهب في السنة القادمة